بوك تو سيزدك أوك ثمانية وستون ثمانية وستون جراندا مال جراندا. كبير صغير كبير صغير كبير وصغير كبير وصغير لا elefanto estas grandا الفيل كبير الفيل كبير لا موسو estas مال grandا الفار صغير الفار صغير مال هلا كي هلا مظلم ومضيء. مظلم ومضيء. لا نقطة estas ملحة. الليل مظلم. <مضيء> الليل مظلم. لا تاغو estas حلة. النهار مشرق. النهار مشرق. ماليونا كاي يونا. كبير السن وشاب. كبير السن وشاب. جدنا كبير السن جدا. جدنا كبير السن جدا. يا روي يونا. قبل سبعين سنة كان لا يزال شابا. قبل سبعين سنة كان لا يزال شابا بالا كي مال جميل وقبيح. جميل وقبيح. لا الفراشة جميلة. جميلة. لا العنكبوت, قبيحة العنكبوت قبيح ديكا كاي مالديكا سمين ونحيف فيرينو بزانتا 100 كيلوغراموين استاس ديكا امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة امرأة وزنها مئة كيلو، هي سمينة. فيرو <تصفيق> مالديكا. رجل وزنه خمسون كيلو، هو نحيف. رجل وزنه خمسون كيلو، هو نحيف. مال ملتكوستا. غالي الثمن ورخيص غالي الثمن ورخيص لا اوتو استاس مولتي كوستا السياره غاليه الثمن السياره غاليه الثمن لا جازيتا استاس مال مولتي كوستا الجريده رخيصه الجريده رخيصه